الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال ورواه في الاوسط ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة اخلاء فقال أحدهم هذا مالي فخذ منه ما شئت واعط ما شئت ودع ما شئت وقال الاخر أنا معك أخدمك فإذا ميت تركتك وقال الآخر أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن ميت وإن حيت فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله والآخر عشيرته والآخر عمله وروى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب فقال أحدهم أنا معك حياتك فإذا ميت فلست منك ولست مني فهو ماله وقال الآخر أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني وقال الآخر أنا معك حيا وميتا والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب والحمد لله رب العالمين